من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه الوثقا لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 117. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 118. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 119. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من البشري فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب فبُهت الذين كفر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزء ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 وتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضيعفين فأتت أكلها ضيعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 توفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه توفقون ولست بآخذه إلا أن تغمضوه فيه وأعلموا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 119. وما للظالمين من أنصار 110. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي 111. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 112. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 111. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 112. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافات وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 فما جاءه موعدة من ربه فانتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْحَضُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُضْعِفُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ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 تدايَت بدين إلى أجل مسمَّى فكتبوه، وَالَّيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كاتبٌ بالعدل، وَلَا يَأْبَ كاتبٌ أَيِّ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتى من أمانته، واليَتَقِ الله ربّه، ولا تكتم الشهادة، وَمَن يَكْتُمْها فإنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ، والله بما تعملون عليم.